وهل تحريم الرجل لزوجته يعتبر طلاقا رأى العلماء في تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين ولكن أصول هذه الآراء هي أنه لغو لا شيء فيه أو طلاق أو ظهار أو يمين كالحلف بالله أو لفظ صالح لكل ما ذكر أو بحسب النية أو التحريم فقط أو الوقف وفي القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقه واحدة رجعية وقيل طلقه واحدة بائنه وقيل ثلاث طلقات في المدخول بها وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق ولعل من المختار أن يكون كناية ان قصر الطلاق وقع وإن قصر تحريم المعاشرة مثلا فلا يقع والله أعلم